بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهزر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاطبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يثير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا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 ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبث وبتر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر ساصليه سفر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة لو للبشر عليها فتعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملاء كثوا وما جعل ما عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ليستيقن الذين, الكتاب ويزداد الذين آمنوا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 والصبح إذا أثر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا في اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن طعم المسكين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 فما لهم عن التذكره معرضين كانهم حمر مستنفره فرت من قصوره بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره كلا بل لا يخافون الاخره كلا إنه تذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة